السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب الناس ملك الناس إله الناس الحمد لله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكه وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآخرين على الرحمة المهدى إلى الخلق أجمعين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 الإيمانيات الإيمانيات لجمع إيماني يعني هو اصلا طبعا الإيمان بالله عز وجل ثم بعد ذلك بما أخبر به الله يعني أساس العقيدة أن تؤمن بالله ثم تؤمن بما أخبر به الله لأنك لو كذبت الله عز وجل يبقى أنت مكذب لله يبقى ده الكافر مش مسلم إنما المسلم الذي أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الإسلام كما قال في سورة اللمائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين أكملت أتممت رضيت المسلم الذي يؤمن بالله عز وجل يعني إيه يؤمن ما معنى الإيمان الإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك تقول أنا مؤمن يعني مصدق بدون شك بدون أدنى شك يقين يعني أنا مؤمن يعني مثلا لما واحد يقول لك انت, أنت مؤمن بأن في شمس طلع وأنا شايف الشمس آه طبعا مؤمن مؤمن يعني مصدق فالإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك دي بنلاقيها في صورة يوسف لما قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمؤمن يعني أنت مش هتصدقنا في كلامنا اللي احنا بنقوله كذلك المعنى في سورة التوبة ربنا عز وجل عندما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول, بيقول عنه ايه يؤمن بالله النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله يعني يصدق بالله ويؤمن للمؤمنين يعني لما المؤمنون يكلموا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع يقول يصدقهم فلما بيصدقهم يبقى ايه ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق بكلام المؤمنين لما بيكلموه ده معنى الإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك وأنت تقول أنا مؤمن بالله يعني مصدق بالله لكن هذا الإيمان, هذا الإيمان له ثلاث أركان ثلاث قواعد ثلاث أسس يؤسس عليهم اللي بيقول أنا مؤمن بالله رقم واحد واحد لازم يكون عنده يقين بالقلب يعني قلبه من جوه مؤمن بهذا الكلام من جوه ودي اللي بنسميها احنا ال النية ال القصد الهدف انما الاعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوت صحيح مسر وكما يقول العلماء نية المرء خير من عمله لان الاساس النية الاساس اللي من جوه العمل الظاهر اللي من بره طبعا نابد ان يوافق النية ده الاساس لكن اللي بيحرك العمل الظاهري هو النية اللي من جوه ولذلك الحكم بيبقى على النية النية مش العمل ممكن العمل يكون صالح وكويس لكن النية والقصد فيه ايه الله اعلم يعني اللي بيعمل كده بيعمل ليه زي يعني بيضربوا لها نكتة كده وما دام نكتة ما حصلتش يعني لكن تدي معنى يعني زي ما بيقوله واحد يعني كان يعني تاعب زوجته جدا جدا وقارفها في حياتها قارف الله ما يريك يعني وبعنين توفاه الله فلما مات راحت على القبر بتاعه وقعدت بقى تبكي وتصوت وطلتم تبكي وتصوت فبيقول لها يعني ايه الإخلاص ده قوي قوي يعني عليه كده يعني ده حتى كان تعبك وكان أرفك قالت لهم اه ما أنا عارف ما أنا جايله مخصوص لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث الصحيح إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فنجياله علشان نزيد عذابه ونزيد الغرف اللي هو فيه يعني ظاهر الفعل ده إيه إنها بتعايت على زوجها وبتبكي لكن نيتها إيه آه فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى يعني ما قصد فالعبرة في الإسلام بالنية النية من دول هو القصد يبقى رقم واحد يقين بالقلب يقين بالقلب من جوة يعني ولذلك احنا بنشوف الاعمال كلها لا تقبل الا بهذه النية يعني مثلا سورة الانسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم ظاهر العمل كويس بيطعم طعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا لكن النية ايه انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا امال عايزين من مين ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا يعني مش احنا بنعمل العمل ومش عايزين منه اجر لا طبعا ما عندنا مثل غلط يقول لك اعمل على راي المثل اعمل الخير ورميه البحر مين الغبي اللي بيعمل الخير ويرمي البحر ده تعمل الخير وترمي البحر ليه ترميه البحر ليه هات واخو خلاص ما كنتش عايزه انا ثوابه يعني اذا كانش يعني عندك انما إن الانسان بيعمل خير وبيرضى يعني ينتظر لقاء هذا الخير الاجر والثواب من الله عز وجل ولذلك الله تبارك وتعالى في أول سورة الزمر تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين أهو مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم إذا أول قعد من قواعد الإيمان يقين بالقلب يقين ألبك من جوة في يقين اثنين اقرار إقرار باللسان إن أنا أقول باللسان أقول أنت مؤمن بإيه أنا مؤمن لا إله إلا الله محمد الرسول الله دائما أقول أولته بتعبر بيه ع في قلبك آه. يبقى إقرار باللسان نقر نقول هذا الكلام ولذلك نقول إيه في هذا الكلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله بص معايك كلمة أشهد يعني أشهد يعني أشهد انت بتقول انا عندي قضية مم. عندك شهود اه عندي شهود في القضية دي طب هات الشاهد الاول يقول لنا مدام قلت كلمة شهود وكلمة شاهد يبقى فيها حاجتين نعم رواحد العلم العلم بالقضية ولا أنت جاي... انت جاي تشهد في ايه يعني انت متخيل واحد جاي يشهد في ايه والله هو الموضوع ايه بالزبط <تصفيق> يا راجل ما خلفت خلاص يبقى انت جاهل بالامر ده لما ينفعش وما جاي تشهد على ايه فرقم واحد العلم لازم تبقى عالم وعارف ايه الموضوع اثنين الدليل الدليل انت بتقول الموضوع كذا, كذا كذا كذا كذا دليلك فيه ايه ايه الدليل بتاعك فيه ها اللي بيشهد عنده حكتين علم ودليل علم في سورة القتال سمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم هذه قضية العلم الشهود الشاهد على هذا الإيمان زي ما حنتشوف رقم ثلاثة بقى العمل يبقى يقين بالقلب اقرار باللسان ثلاثة تصديق بالعمل تصديق بالعمل يعني ايه اللي انت مؤمن به نفذه طبقه بالبلد اعمله يبقى انت فعلا مؤمن باللي انت بتعمله يعني انا لو واحد انا بقول انا جعان وجعان جدا جدا جدا فواحد جاب لي فرخه ومحمره جميله وحلوه ها أنا جعان طب ما الفرخه اهي طب ما تاكل لا والله اصل انا جعان جدا والاكل مقطع يا ابني ما تاكل ما والله اصل لا يبقى انت مش جعان بقى. ما هو من الاثنين يا انت مش جعان يا اما دي مش فرخه لو انت جعان ودي فرخة فعلا ومحمرة وجميلة وكويسة طب ما تاكل ما انا مرة بقول كده لقيت واحد طلع لي قال لي لا ما امكان انا صايم ما هو لازم فيه ناس تطلع عشان حاجة حي... لازم يعني فقلت له اما انا بتكلم بعد الفطار يعني لو بعد الفطار <تصفيق> واحد جعان وقدامه الاكل طب ما تاكل ايه اللي مع الطلق يبقى لما نلاقي واحد بياكل بناهم فعلا اه فعلا كان جعان ايه اللي دل عرفت من منه كان جعان ما هو بدأ ياكل فعلا ان الاكل يبقى يقين بالقلب اثنين اقرار باللسان تلاتة. تصديق بالعمل تصديق بالعمل دي نقطة مهمة جدا جدا جدا في الإيمان التصديق اللي هو إيه؟ العمل انك تعمل ولذلك لما نستعرض بعض الآيات تجد فيها هذا المعنى في سورة البقرة يقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرقي والمغربي ولكن البره من امن ادي الايمان بالله من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين لغايه كده ايمان نظري يعني ايه يعني إيمان لبدي يعني يعني انا بقول مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم اللي هي الايمانيات السته اللي هنتكلم عنها ان شاء الله اللي بيجمعها حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه سيدنا جبريل وقال له ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان ففي الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخري وأن تؤمن بالقدر شره وخيره فقال سيدنا جبريل صدقت فتعجب حتى الصحابة إزاي واحد بيسأل ويقول صدقت بعرف الإجابة وفعلا بعد كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما مشي قال لهم طلعوا كده شبوره حفين فبصوا ما نقولوش ايه ده يا رسول الله فقال هذا جبريل سيدنا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم بيعلمكم الدين فبيعمل نفسه هو بيسألني وبعدين انا جاوبت عليه فصدق على كلامي فانت لما بتؤمن بالايمانيات الستة دي بتقوله امنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله ويوم الاخره بالقدر شريه وخير لكن بص الايات بعد كده قالت ايه بص ولكن البر من امن بالله ونعم الاخر والمائكة والكتاب والنبيين و المال ده آت المال ده يعني واحد حط إله في جيبه وطلع فلوس وبيبيديها وآت المال الله ده ايمان عملي ده هو ده هو ده اللي أنا أصده الايمان العملي وآت المال على حبه على حب الله وحب المال ذوي القرب واليتام والمساكين أريب واليتام وابن السبيل وفي السائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة أقام الصلاة يعني إيه؟ يعني واحد راح يتوضى وفتح الحنفية وبيتوضى وبأعضاء الوضوء وبعدين فرش المصلية وقف يصلي الله دعم له آه ما, هو ما هو دا الإيمان جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابو خاره وقال أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ يسأل عن إيه؟ عن عمل أي العمل أحب إلى الله؟ عمل أي العمل أحب قال إيمان بالله والرسول أنا أسألك عن العمل أيوة هو الناس أصلا للأسف كثير من الناس فاهمين أن الإيمان ده حاجة كده تقعد تقول خلاص آه أمنت بالله بس خلاص أعيز من إيه؟ ما أنا مؤمن بالله يا أخي أنا مؤمن بالله حتى يعني النقطه الخطيره اللي يعني يا رب يكون فيه ان شاء الله مجال ونوضحها نقطه الربوبيه والالوهيه الربوبيه والالوهيه بمعنى كثير من الناس مش بيفرقوا بين الاثنين دول يعني في ناس متخيله انها لما تقول انا مؤمن بالله وهو اللي خلقني وهو اللي بيرزقني بس خلاص تقول له طب وبتصلي يقول لك وانا بركعها فلوسك من اين من حرام كله وحلت بالبلة بس انا مؤمن بالله بقولك هو ربنا هو اللي خلقني اعترف واقر لله بايه بانه رب يعني خالق لكن لم يقر لله بانه اله, إله يعني معبود ما هنعندنا الكلمتين رب وإله رب رب يعني خالق يعني صاحب يعني مالك يعني مسيطر مهيم متصرف اله يعني معبود معبود يعني مطاع, مطاع يتسمع كلامه الله في القران بيقول على المشركين ولا ان سالتهم من خلقهم خلقهم لا يقولون الله اه عارفين ربنا اللي خلق اشال اي مشرك اقول له الشمس مين اللي يطلعها يقولك ربنا طب والارض مين اللي خلقها ربنا ومين ربنا ومين ربنا طب ما تسمع كلام ربنا لا اعترف لله بانه رب ولم يقر لله بانه ايه إله. إله يعني معبود معبود يعني مطاع ولذلك جاءت دعوة الرسل كلهم بإيه بلا إله إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله مش لا رب لأن كل الناس ما يعرف إبليس نفسه المشرك اعترف لله بإن رب آخر سورة صار قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين ما سجدتش لأدم سجدت كريم ليه بص إبليس قال ليه قال أنا خير منه على فكرة إدليس كانت لو قال يا ربي سمحني وأنا غلطتك هتخلصف إنما بيبرر بعد بيفبرغ غلطه قال انا خير منه أنا خير من آدم خلقتني خلقتني أنت خلقني اه. أنا عارف أنك أنت اللي خلق خلقتني من ناري وخلقتاه وخلقتاه وانت خلق آدم برضو اه. من طيب طب إما ليه اسمع الكلام لا مش هسمع الكلام بس أنت خلق بس مش هسمع كلامك ها؟ والطين أقل من النار والنار أعلى من الطين إزاي الأعلى يسجد للأدنى لازم الأدنى يسجد للأعنى بأن ذلك سوف إنا هكذا رائط ودخلنا فيين دخلنا في التبرير وفي الفزلكة الكدابة ها؟ صدق الله القائل سورة ياسين أولا يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وأول ما يخاصم يخاصم الله والعياذ بالله فنقطة الربوبية والألوهية دي مهمة جدا عشان أنت بتقول أنا مؤمن مؤمن بمين مؤمن بالله. إيه كرب فقط؟ كخالق فقط ولا خالقه معبود ولا خالقه ومطاع يتسمع كلامه طيب ما هو العلمانين النهاردة كلهم كده يقول لك احنا مؤمنين بالله والإسلام حلو والدين حلو والقرآن عظمة بس حطهم على الرب ما ينفعش يحكم القرآن النهاردة دين ربنا ما يمشيش في حياتنا النهاردة انما ربنا, ربنا حل والرسول حلو صلى الله عليه وسلم النبي حلو والدين حلو وكله حل ها؟ لكن ما ينفعش نحكم دينه النهاردة ما ينفعناش لكن هم حلوين وربنا اللي خلقنا وبرزقنا وربنا ربنا ربنا اه إيه وحيده كده لا زي إبليس خلقتني من نار وخلقته من طي ولذلك ربنا يقول في سورة الأعراف ألا له الخلق هذه الربوبية والأمر الألوهية الرب إله الخالق يعبد الخالق يتسمع كلامه ها ولذلك آخر سورة في القرآن سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك. الناس ها اله الناس رب ملك اله رب ملك اله اله يعني معبول يتسمع كلامه فانت بتقول انا مؤمن بالله تبارك وتعالى اه ايه فين, فين الامان الامان العملي فين اللي هنا بقوله في سورة البقرة هو. ولكن البر من امن بالله اليوم الاخر وملائكة والكتاب والنبيين وات المال على حب ذو القرب واليتام واقام الصلاة راح توضى وصل وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا الله أنت بتكلم عن الإيمان أيوة ما هي ده ده, ده الإيمان الإيمان العملي ما نبصل إطلاقاً إيمان نظر عن إيمان عملي لا أهو وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَالصَّابِرِينَ تيجي قبلها الموفون مرفوع من والنون يعني في اللغة يبقى تقال إيه وَالصَّابِرُونَ المعطوف عن مرف لكن هنا والصابرين منصوبة على الاختصاص اي اخص الصابرين اخص الصابرين ليه لان الله عز وجل جعل الصابرين مكان يعني احنا مش بنكلم في الصبر لكن يعني في سورة الزمر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حسام بغير حسام في سورة الانعام من جاء بالحسنة فله عشر امثاليها لا في الزمر هنا لا مش بعشرة ولا قلنا في البقره برضه والله يضاعف لمن يشاء في قراءه والله يضاعف لمن يشاء لكن في سوره الزمر هنا انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني بغير حساب يعني يغرف لهم من الحسنات غرفه مش الواحده مع 10 لا لهم من الحسنات غرفه ولذلك هنا الله عز وجل يقول والصابرين يعني أخص الصابرين بعد ما قالوا الموفون بعهدين اذا عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الباسه الفقر الضراء المرض هنا الباس القتال في سبيل الله اولئك الذين بص التعقيب صدقوا واولئك هم المتقون صدقوا صدقوا في ايه هنا ولكن البر من امن يعني صدقوا في ايمانهم مع الله امتى لما برهنوا على هذا الايه على هذا الايمان اولئك الذين صدقوا اللي, اللي برهنوا على هذا الإيمان ان اتى المال على حبه وزو القربه وام صلى وزكى وصم وصبره وهكذا ولذلك مثلا سوره سوره البقره برضه بس اخرها الرسول بما انزل اليه من رب والمؤمنون كل ايوه صدق عن يقين كل امن بالله ها بالله وملائكته وكتبه ورسله ما ربنا اللي, اللي لا نفرق بين احد من رسله يعني احنا بنؤمن بالرسل كلهم لان ربنا اللي لا نفرق بين احد من الرسل وقالوا اه سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا لما أمر الله امنوا زي سوره الامران ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم ها فامننا فامننا سمعنا منادي ينادي من قبل الله عز وجل امنوا بربكم حاضر امننا يبقى هنا بقى كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله يعني مش بننقم برسول فوق على الثاني وقالوا سمعنا ها وايه واطعنا أربط. سمعنا اه وآمننا. ها واطعنا اطعنا يعني؟, يعني عملنا يعني نفذنا يعني اشتغلنا اهو ده الايمان العملي ده الايمان العملي وقالوا سمعنا واطعنا بس واحنا بنطيع وبنشتغل وبنعمل وبنعمل يعني هنغلط ما احنا مش ملائكه احنا بشر غفرانك ربنا يبقى يا رب امتى لما نعمل واحنا بنعمل ان عملنا غلط وإحنا مع العمل اللي إحنا بنعمله الصح إذا عملنا حاجات غلط أو الشيطان ضحك علينا أو وساوس النفس باعتبارنا يعني بشر وآدمين يبقى ربي سمحنا واعفوا عنا وإذا شوفوا قالوا سمعنا وقطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير تجدها في صورة النساء كذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنا عايز كل مسلم ما يسمع يا أيها الذين آمنوا يقول نعم يا رب نعم للاسف احنا بنمررها كل واحد فينا يسمع يا ولادنا امنوا ولا حد, حد يرد يا اخواننا طب وانت فين انت مش من الذين امنوا الاول ولا ايه اذا كنت من الذين امنوا قول ايوه انا هنا اهو انا اهو يا ايها الذين امنوا ايوه امنوا طب هم امنوا يبقى أمنوا يعني يعني ثبتوا ثبتوا نسال الله الثبات ده الاساس ثبتوا لان العبره ليست بمن سبق اللي عبرته بمن ثبت يعني ايه يعني ناس كتير كانت وناس يقول لك كده يقول لك انا كنت ده انا كنت بصلي كنت عارف ربنا ايه وتوبت ولا ايه كنت بتعمل حاجة غلط ولا ايه وما لنت فين دلوقتي اه خلاص ده اصل بقى اصل الدنيا بقى اصل شيء اصلا اصلا اصلا ناسأل الله الثبات ناسأل الله الثبات ولذلك احنا في الفتحة كل مرة بنقراها بنقول ايه اهدنا الصراط المستقيم اهدنا يعني ايه وانت لسه مهتدتش لا ده انا مهتدي الحمد لله وما بتقول يا رب اهدنا ليه ابقنا اهدنا يعني ايه يعني ابقنا يعني ثبتنا على الصراط المستقيم لغاية ما نلقى الله عارف زي ايه زي اللي طالع من بلد ورايح مثلا لمكان سفر انت مسافر من مكان لمكان ها؟ انت طالع وقصدك توصل للمكان اللي انت رايحه ده ها؟ طيب امشي عدل في اكزيت كتير بيبقى يقول يمين وشمال وهنا وهنا انت ماشي على طول انت ماشي على طول انت على طول يا رب عدل يا رب عدل عدل, عدل ما توصل لانك ممكن تخش في غلط ممكن تنحرف ما توصلش ممكن ممكن ممكن عشان كده ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا ايه يا رب امنوا اثبتوا او في تفسير ثاني بيقول المؤمنون كمل ويكملهم الله بالايمان يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو القرآن وبص نزل لانه نزل منجما على مدى 23 سنة مفرقا وربما والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل بص أنزل في الكتب السابقة علشان كب تنزل كلها مرة واحدة لكن القرآن نزل على مدى 23 سنة والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ها؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله يكفر يعني ايه وما هو الكفر اللي هو عكس الإيمان حنتوقف عند هذا القدر في هذه الحلقة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهنا وأن ينفعنا بما علمنا ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته